التسجيل السابع والثمانون استمع إلى التراكيب ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة ألف مقاصد الشرعي باء إن الله يأمر بالعدل فَأَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ فَأَلْعَدْلُ أَسَاسُ الْمُلْكِ